فَلَنَسْأَلْنَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلْنَ الْمُرْسَلِينَ فَلَنْقُصْنَ عَلَيْهِ بِعِلْمِهِ وَمَا كُنَّ غَائِبِينَ والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم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 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون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 ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا إِنَّ أَدَمُّ سَقِينَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَّا مِنْ حَيْثُ شَيْءٌ مَا وَلَمَّا تَقَرَّبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سُوءَ أَثِيمَة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 يقصون عليكم آياتي فمن اكتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ هُمُ النَّاصِبُونَ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا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 قال دخلوا في من قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لغولاهم ربنا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 وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَلْفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ مَعَ الْكَافِرِينَ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 رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الزياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت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 قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنتم صح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليُذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون.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 وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آباؤنا فآتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب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 أَلِّ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأْتُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَخْدُونَ مِنْ سُهُو لِهَا خُصُوراً مِنْ سُهُو لِهَا خُصُوراً وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بُجُوَتَا فَذَكُورُوا أَلاَ أَضْلَعِي وَلَا تَعْتَوْ فِي الْأَرْضِ مُبْسِدِينَ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 قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعثوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا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 ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتسدون عن سبيل الله من امن به وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون هواء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 وكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون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 يؤمن او امن اهل القرى ان ياتيهن باسنا ضحوا وهم يلعبون اتامن مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون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 حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال كرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إنا هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أجمعين قالوا إن لا اله ربنا منقلب وما تنطق مننا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهته قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عَلَيْهِمُ الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.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 لا إله إلا هو يحيي ويميت فأملوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون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 أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقة ودخل الباب سجدا وقولوا حقة ودخل الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبَتَهُمْ شَرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَدُلُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعْضُونَ قَوْمًا لِلَّهِ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ مَعْذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ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 فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَيِّ يَسُومُهُمْ سوء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 فخلف من بعدهم خلف ورد الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإي يأتيهم عرض مثله يأخذوه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 ما لا نضيع أجر المصلحين وإذن تقل الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوته واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 وإنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا درية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون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 سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَضْرِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يثقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها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 مَن يُضِل لِلَّه فَلَا هَادِيَ لَه وَيَدْرُهُمْ فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَانَ مُرْسَاهَا قُل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِدَّ رَبِّ لَا يُجْلِي هَالِ وَقْتِهَا إِلَّا هُوَ فَقُلْتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 قُل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهُ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ آتِيْتَنَا صَالِحَ الَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّانِجِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحَ جَعَلَ لَهُ شُرْكَةً أَتِيْمَةً أَتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَتَرَاهم يَنظُرونَ إليكَ وَهُم لا يُبْصِرون خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائفهم من الشيطان تذكروا تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغيث مما لا يقصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَ بِيَتْهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَبِعُ مَا يُوحَى إلَيَّ مِنَ الرَّبِّ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُوَ دُوَّرَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 إن الذين عدا ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.